Hey! کی دوست بعثك في دورك مستلهه كل Thank you. خمر وأشوى كنت بني خولنا واشغاء سابح في النور يرازل لنا واشغاء سابح في النور يرازل لنا ليلنا خمر ليلنا خمر لیلنا سمر لیلنا سمر لیلنا Oh, <laughs> Jimmy! هو برو كنت مثلنا كل ما غرادك سنشرب الخمرة نحن كل ما غرادك سنشرب كل ما غرادك سنشرب الخمرة نحن يا حبيبي كل ما في الليل روح حاية أغنى يا حبيبي Mm hmm. كالخمرة في النور المزاوير سابحت في دورة من صنع أحلام الشباب أيك الخمرة في النور المذاب سابحا في دورة من صنع أحلام الشباب إن يكون مرة وحيه وحيه من بعيد أو قريب صفيه وأعيه وصبي اعید وصفه فهو حبيبی این یکون مره وحیه وحیه من بعد او ضریبی فصفیه واعید وصفه اعید وصفه فهو حبيبی این یکون مره حي من بعيد او قريب تصفيقي واعيدك واصبر اعيدي واستنطمو يكون وقته أعيدي وقته فهو حبيبي فهو حبيبي يا حبيبي and کلپی افرح کلپی Oh, <laughs>